بوك تو دوائسة اي اتنا واحد كراتك راس جوفور دو محادثة رقم اثنين محادثة قصيرة رقم اثنان от къде сте? Минайна От Базел. Ана-мин Базел. Ана-мин Базел. Базел се намира в Швейцария. Базел фи Суисра. Базел Може ли да ви представя господин Мюлер? اسمحوا لي ان اقدم لكم السيد ميلر اسمحوا لكم السيد ميلر هو اجنبي هو اجنبي توي لغات هو يتكلم عدة لغات за първ път ли هل حضرتك هنا لأول مرة هل حضرتك هنا لأول مرة не минулата година бях вече тук لا قد كنت هنا في العام الماضي لا قد كنت هنا في العام الماضي نصمو за 17 ولكن لمدة أسبوع واحد فقط ولكن لمده اسبوع واحد فقط خلصوا لي بوجودك عندنا؟ اتستمتع بوجودك عندنا؟ mnogo horota جدا الناس هنا لطفاء جدا الناس هنا لطفاء ام استنستا ميخاريسفا وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا ما هو عملك ما هو عملك أصم انا مترجم انا مترجم اس كنيغي انا اترجم الكتب انا اترجم الكتب سما لي هل حضرتك هنا لوحدك هل حضرتك هنا لوحدك ني موي تمش لا زوجتي زوجي هنا ايضا لا زوجتي زوجي هنا ايضا اتم سنتي متيتسا وهناك طفلاي الاثنان وهناك اطفالي الاثنان